Bismillah ar-Rahman ar-Raheem Bismillah badakna walhamdu lirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina Ya Allah ya Aqlubu na dunyana wa ukhrana Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Maliku Ya Kuddus Ya Salamu Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jambar Mutakabir يا خالق يا باري يا مشور يا ظفار يا قهر يا وهاب يا رزق يا فتاح يا علم يا قبير يا بسيط يا خفيط يا رفع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا علم يا غفور يا شكر يا علي يا كبير يا حفيظ يا موقت يا حسين يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسع يا حكيم يا ودد يا مجيد يا بعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا Ya Muhsi Ya Mubdi Ya Mu'id Ya Muhyi Ya Mumith Ya Hay Ya Qayyum يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخير يا أول يا أخير يا ظاهر يا بطين يا ولي متعالي يا بر تواب يا من يا عفو يا رؤوف يا ملك مالك الملك ذو الجلال والكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا يا هادي يا باقي يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكروه بي اسماءك اغفر لنا ذنوبنا و فاغفر عن سيئاتنا وانسر على عيوبنا وجبر على نقصانينا وارفع دراجاتينا وهزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونوّر قلوبنا ويسر أمورنا وصح أجسدنا أدائما حياتنا إِلَى الْخَيْرِ قَرِّبْ لَنَا عَنِ الشَّرِّ بَاعِدْنَا وَالْقُرْبَ رَجَاؤُنَا أَخِيرًا بلغ ما قصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخنا zamān āmīn āmīn yā rabb al-ālamīn bi barakatil fātiḥah aʿūdhu billāhi minash shayṭānir rajīm bismillāhir raḥmānir raḥīm alḥamdulillāhi rabbil ʿālamīn ar-raḥmānir raḥīm mālik yawmid dīn iyyāka wa iyyāka nastaʿīn إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم